Yeah, man, yeah, see أنت دعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق في سيدي إني أريد العمق فيك فروري وحيني إني أريد نور حب يستعود صاحب الحنان ها صارختي إلي إني إليك راجعون راجعون إلي راجعون لحدنك. حنان راجع لحدنك راجع لدربك انا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي تحيا فيا يا مالكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيد غير بروحك حياتي واملكن ارادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا سيدتي واملك النا ارادتي المس وحواسي بل <تصفيق> وكل دنياتي دنيتي يا صاحب الحنان ها صرختي لدربك انا راجع لنورك يا صاحب الحنان الحنان يا ربنا يسوع المسيح احنا يا رب من اعماق اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك احنا بنشكرك يا رب يسوع المسيح لانك واقف في وسطنا دلوقتي تسمع صلاتنا تستجيب لصوت تضرعنا إذ ما صرخنا إليك يا رب اجلسينا في الظلمه را نورك يا رب واحنا النهارده يا رب جايين لك علشان يا رب احنا جالسين في الظلمه تعال يا ربنا نور حياتنا الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حسن حياتي ممن اجزع علشان كده أنت نور يا رب أنت اللي بتنور لطريق يا رب اللي بمشي فيه علشان كده يا رب أي ظلمة جوا حياتنا يا رب تعال نورها احنا يا رب مشتقين لعملك مشتقين لروحك مشتقين للمسة قويه من عندك يا رب لتبطل يا رب كل الظلام لجوانا وترجعنا تاني إلى نورك ناس كتير يا رب يسوع في حياتها نور وفي حياتها ظلمة ولكن يا رب بالأكتر ظلمة ليه يا رب ظلمة بس وانت نورها وخلاصها ليه يا رب يسوع المسيح تسمح يا رب على ولادك انهم يعيشوا في الظلمة وانت يا رب نورهم يا رب طالما نعيش في الظلمة ازاي وانت نورنا وانت خلاصنا عشان كده بنقول لك تعالى يا رب نورك يا ربي يبدد كل الظلمة في حياتنا أرجوك يا رب يسوع المسيح مد إيدك يا رب لكل واحد واقف قدامك وشوف يا رب منين وقع يا رب يقومه علشان يعرض يا رب معك في النور وانت بتقول عيش في النور ما دام لكم النور فلذلك يا رب يسوع المسيح نطلب منك أن تنور حياتنا تنور طريقنا حتى اللي مش عارف الطريق يا رب انت اللي تنور طريق رجوعه ليك بالفعل يا رب من من غيرك مش هيقدر يرجع فعلا يا رب علشان كده بقول لك يا رب نور طريق العائدين اليك كتير يا رب من الساقطين عايزين يقوموا ويرجعوا ليك بس مش عارفين فين الطريق لان الشيطان الشيطان ضلم حياتهم وضلم طريقهم فباقي عليك يا رب يسوع ان انت تعمل العمل ده ان انت تنور حياتهم تنور طريق رجوعهم يا رب احنا مالناش غيرك يا رب فعلا احنا لو عشنا في الطريق ده يا رب هنقعد نتخبط ومش هلينا رجاء علشان كده احنا طالبين رجاءك طلبين نورك يا رب تعال يا رب بحلب نورك دلوقتي علينا واحنا واقفين قدامك اسكب علينا يا رب نعمة نورك علشان نرى الامور واضحة في حياتنا علشان نعرف نرجع ليك يا رب يا رب مش هنقدر نرجع ليك يا رب إلا ما ترجع أنت إلينا أنت اللي تعرفنا طريق الرجوع أنت يا رب نورنا وانت خلاصنا يا رب لو عدنا نأمنش في حياتنا كلها يا رب مش هنعرف نروح لملكوتك فتعال يا رب يضيء بنورك علشان نعرف الطريق ونرجع لملكوتك نرجع لحياتنا يا رب ليك يرجوك يا رب ما تخلناش نعيش بأفضلال أكتر من كده خلي كل واحد يا رب يهتم بأبديته يهتم بخلاصه وخلاص نفسه أولا وبعد كده خلاص الآخرين اعطينا يا رب يسوع المسيح ان نعيش في النور اعطينا يا رب يسوع المسيح ان نبعد عن الضلمه ونسكب في النور يا رب يسوع ارجوك يا رب احنا صلاتنا النهارده يا رب بين ضلمه ونور احنا عايزين ننتقل من الضلمه ونروح لنورك يا رب اشرق بنورك على يا حبيبي اشرق بنورك على اولادك الوافين قدامك اشرق بنورك يا رب على الغائبين اشرق بنورك يا رب على الغيبين اشرق بنورك يا رب كمان على الخطاه اللي مش عارفين الطريق نور طريقهم يا رب بتقول طويبني يا رب فأتوب فارجوك يا رب علمني ازاي اتوب علمني ازاي اتكلم معاك علمني ازاي يا رب اكون فعلا نور للارض، نور للعالم ومحل للأرض أرجوك يا رب ياسوعك اسف عن اخطائي وكون مايا يا رب امين لا تغدعني طاهر قلبي طاهر فكري اسمع صراخي وانقذني طاهر قلبي Fucker, Isma Isma okay ابعدتك ناسيتك لم تعد انت الكل لي احبك من قلبي من قلبي قد سمعي عفف نظري احفظ اوقاتي وحب وعدك أمشي خلفك مهما خلفت في وعدي أحفظ وعدك أمشي خلفك مهما لفتو في احبك من قلبي من قلبي يا أنت. هارني هللي نفسي رنيم روحي دع يا حبيبي طهرني الطيب بنشكرك يا رب يسوع المسيح وبنطلب منك يا رب من أجل كل واحد وقف أمامك الآن يا رب والله كل واحد يا رب عنده طلبه خاصة في شهوة مدايقة يا رب في فكر مدايق انت قادر يا رب يسوع المسيح انك تبعد عنا يا رب كل ما يبعدنا عنك يديني يا رب قلب جديد يحبك بجد يديني يا رب قلب جديد يعرف يرجع لك بجد انت يا رب قلت في الانجيل من فضلة القلب يتكلم اللسانه كل واحد فينا يا رب هيعرف اذا كان قلبه نقي ولا لا اذا كنا بنقول كلام يليق بمجدك ان كان قلبنا دنس يا رب هنقول كلام دنس انت قادري يا رب انك تطهر قلب كل واحد فينا يا رب بنعمتك انت قادري يا رب انك تبارك كل واحد فينا الان يا رب اسمع يا رب تلبت كل واحد فينا يا رب يا رب احنا داخلين على الدراسه وعايزين نبتدي معاك انت يا رب الترم ده انت قادر يا رب انك تمسك ايدينا يا رب انت قادر يا رب انك تفتح عقولنا يا رب ان كنا اثرنا يا رب الترم اللي فات انت يا رب تدينا نعمه الترم ده اللي احنا نجتهد فيه يا رب كل واحد فينا يا رب نفسه يرجع لك بس مش عارف ادينا انت يا رب البداية ادينا انت يا رب ايدك ايدك يا رب اللي دايما تنقذ دايما يا رب دايما يا رب ان كويسة وحلوة دايما يا رب انت بتبص لقدام واحنا بنبص تحت رجلينا يا رب ادينا نعمة يا رب نعرف نعش لك يا رب نعمة نعرف نرجع لك اقبل يا رب توبة كل واحد فينا الآن يا رب يا رب اللي ما مبيجوش يا رب نسألك يا رب إنك تجيبهم حببهم في كلمتك يا رب ادينا احنا يا رب الخدام نعمة نعرف نجيبهم ادينا كلمة يا رب نعرف نجيبهم الدنيا يا رب ان احنا نرجع لك عشان نعرف نرجعهم بارك يا رب كل واحد فينا الان اسمع يا رب تلبت كل واحد فينا الان بارك يا رب بيوت كل واحد فينا ونطلب لك يا رب من اجل اللي ما بيجوش انك تبارك حياتهم يا رب اديني يا رب توبه المراه الخاطيه اديني يا رب رجوع الابن الضال اديني يا رب اغفر خطايانا اديني يا رب اشفنا من امراضنا قد ايه يا رب الابن الضال كان فرحان لما انت كنت واخده في حضنك قد ايه يا رب كان شعورك انت يا رب لما خدته في حضنك قد يا رب احنا عاجزين ان احنا نرجع لك لكن انت قادر انك ترجع كل واحد فينا يا رب مد ايدك يا رب زي ما مدتها لبطرس لما كان بيغرق مد ايدك يا رب لكل واحد فينا وانقذه يا رب من شهوات العالم شهوات العالم الوقتيه اللحظيه لكن يا رب لما هنعيش معاك في الابديه ولا شهوه دي هتنفعنا اديني يا رب نكون جذب شعبك ليك اديني يا رب ان احنا نعرف نرجع لك يا رب بارك يا رب حيات كل واحد فينا واسمع طلبتنا كل واحد فينا عنده حاجة مضيقة يطلبها من ربنا واحنا مؤمنين ان ربنا قادر ان هو يرفع إلهنا الطيب قوي بنذكرك يا رب إنك سمعت صلاتنا إلهنا الطيب قوي بنذكرك يا رب إنك سمعت صلاتنا ونطلب منك يا رب إنك تنفذها يا رب إذا كانت حسب مشيئتك وحسب ردتك ولصالحنا ما أجمل ساعة الصلاة يا رب إحنا واقفين قدامك يديني يا رب لحظات طوبة صادقه نرجع فيها إليك فعلا يا رب بشفاعة العذر أو الخلاص بشفاعة مريمينا أو بمؤار شفعة جميع مصافق الدسيك اقبل صلاتنا يا رب وعلنا مستحق النصر خنقول لك بكل شكر يا إبنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خف كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك وقوة المجد إلى الأبد امين تشو